بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المغفور والبحر المسيور إن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 يوم يدعون إلى نار جهنم مدح هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصלוها فصبوا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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذنيتهم بسم الله بِهِمْ وَمَا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون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 كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجِنُونَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌّ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا